Teman-teman, ingat dan saksikan terbaru, Rico, ya. Setiap jam 4 sore, di channel Rico The Series. billahi <tik> بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تَزِ لَلْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِذِ سِرْ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ بَأَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَحِيَاءَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا fagshyjük őket, főként nem látják, és egyenlők a تبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ لَشَيْئٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابِ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ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 تكذبون. قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ قَالُوا La illam ta tahula narjuman minna adabul alim. Qaluka irukum maakum بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين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 يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوكذون إني إذا لفي ظلال مبين إني ربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليد قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما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 وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يا كلمن سامريه وما أملت سواه دهيم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن لا يعلمون وَآيَةُ اللَّهِ مُلْكُ النَّاسِ نَخُذُ مِنْهُ نَهَارًا فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ Las yamsu yam bagilaha, a tu dori kal komaró ala illusabi kun nhar, wa kullu fi falaki asbahun.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 وَإِن نَّشَأْ نُرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هم إِلَّا رَحْمَةً منا وَمَتَاعًا لعنكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قَاللَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إلا فِي ضَلَالٍ مبين ويقولون متى هذا الوعد إن صادقين ما يضرون إلا صيحتهم واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توسيا ولا. أنفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا بيننا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون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 Tillyaóma fi fakihun, húm a szavajhúm fi zillaln, a la من ربي الرحيم، وامتاج اليوم أيها المجربون. أَلَمْ أَحَدَ إلَيْكُمْ يَأْبَانِي أَدَمَ أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وأن يعبدوني هذا سراق مستقيم ولقد أغل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَقَمَسْنَا عَلَىٰ بَكُسْ سِرَاتُ فَأَنْأَيُ بَصِيرُونَ وَلَوْ نَشَأْ أُلَمَ سَخْنَهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَقَعُوا مُضِيَّ وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ Wa ma allamnahu shir wa ma yam bagila وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَقُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جنظ محضرون فلا يحزنك قَوْلُهُم. إِنَّا نَحْلَمُ مَا يُسِرُّنَا وَمَا يُغْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّهُ خَلْقَنَاهُ مِنْ قَفَاتٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمُ مُبِينٍ وَدَرَبَ لَنَا مَثَلَ وَنَصِيَ خَلْقَهُ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 إنه طوِّقون أولي الذي خلق <تصفيق> السماوات والأرض بقادر على أي يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم إنما قُلَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَأْرِيهِ مَلَكُو تُكُلِّ شَيْئٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيزُ